أحبابنا في جماعة أنصار السنة لكم منا كل الحب والوفاء والعرفان بالجميل، فلقد كنتم البلسم الشافي في زمن التخالد والتجارة بالدين وكنتم قرة العين حينما التبس عليها الصادق من الكاذب وعندما تقرح الفؤاد بانتكاسات أدعاء الجهاد وتحزبهم ضد أهل العقيدة الصافية ما التأمت إلا بكم وبمواقفكم الشجاع فيا مهجة الروح، ويا روح قلوبنا أنتم أيها الأسود سود جماعة أنصار الصنة نهديكم هذا العمل المتواضع ويعلم الله أننا غير راضين به ولن نرضى حتى نهديكم بدمائنا وأرواحنا أو الله لو كانت لنا أجنحة لطرنا بها إليكم وحادينا حب ووفاء مين لا مني في حب منصار غلطان يشهد علي الله قلبي معه يا وسط ذاه والبال حيره حيره حيره يا من فكري وراهن مثلهم اهل المروات شجعان بغداد الحكيات يا عربان ويصاهم اسف البصدي يا للدين للتوحيد جادي معهم إن <متحدث> من بني في حب من صار غلطان يشهد علي الله بلبي معهم <متحدث> ابنك غدا يا ميمتي حين والهان نفسه يجاهد يا غلاتي معهم يا ميمتي في داخل ثار بركان اخواني يا انصاري زادوا عيداهم من لا بني في حب انصاري غلطان يشهد علي الله قلبي معهم اهل النفاق تحزب وصارى واخوان والهاشم المرتد واقف معهم يا ربي يا عبيد يا خالق والنون أهلا النفاق اليوم خيب راجاهم واحفظ لنا من صار من كل خوام أميرهم يا ربي وكبت عيداهم للا بني في حب من غلطان يشهد علي الله قلبي معهم مع السلامة ميمتي باترو كوطان يما الحسن محمود قائد لواهم الموت وقوم ما بايعه الموتى قوم في ميدان ميدان فيه روم من سكيبهم وقاتل الموتى صحوات صلبان. فالشرف واللي يسير في وادخل على المرسل الحدبان فرحان، رفع شعارا صار لا يغلقه. لله بني في حب انصار غلطان، يشهد علي الله دوما معه. النهج واضح يا فهد فيه برهان وانصارنا في نهجهم يا حالهم سنوا عقيدا يا فهد مع قرآن توحيدهم صافي هيا معهم من آمني في حبا صار غلطان يشهد علي الله قلبي معه